بسم الله الرحمن الرحيم حامد أجزل الكتاب من الله العزيز العليم وافر الذنب وقابل دو بشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجعد إن كفروا فلا يغرّك تقلّبهم في البلاد كلبّت قب لهم قب نوح والأحزاب من بعدهم وأمّت كل أم بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُ وَأَن جَاءَتْ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وكذلك عقّت كلمة ربك على الذين كفروا أن لهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعة كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم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 أَنُورَ رَبَّنَا أَمَنْتَ نَتْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَتْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَتْنَتَيْنِ فَاخْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِنَ السَّبِيلِ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 ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاط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 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآنِ تَئِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَنَعَ الْعَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ إِقَامًا خائنة الأعين وما تخفي السذور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء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 لهم كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسرقان مبين إلى فرعون وهمان وقارون فقالوا ساحرون كذاب ولم جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلو اذنا الذين آمنوا معه قالوا قتلو وحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذلوني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أي أن يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض أو أي يظهر في الأرض الفساد وقال موسى عُذْتُ برَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وقال رجل مؤمن إن آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَإِنْ يَكذِبُ وَإِنْ يَكُنْ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَطْءُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب الملك يا قوم لكم الملك اليوم واضحين في الأرض فمن يعصون فمن يعصون من بأس لا إنجانا.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 مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ أَوَمَ قَوْمِي إِنِّي أَغْفِرُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الثَّنَاءِ يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يقلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوم من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به أتى إذا غلك قلتم لن يبعث الله من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 وقال فرعون يا ما نبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات طلع إلى إليه موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عملي وسد عن السبيل وما كيد في رعون إلا في تباه، وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد، يا قوم إن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 ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون لي إلى النَّارِ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليسني به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني لي ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما رتدنا إلى الله وأنما المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمني إلى الله إن الله بصير لله باق الله سيئات ما مكروا وحاقب آل فرعون شؤم العذاب ان النار يحرضون عليها غدو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 انَّكُمْ لَنَكُم تَبَعًا إِنَّكُمْ لَكُمْ تَبَعًا فَلأَنْتُمُ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكر بين العباد وقال الذين في النار الخزنة جهنم دعورا أَقُم يُقَفَّف عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوْلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بنا أنو فدعو وما دعا الكافرين إلا في الظلمات إن لنا صور رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الذات وقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حقا وَاسْتَغْفِرِ النَّذَمَ بِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ آتَاهُمْ إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. بالله إنه هو السميع البصير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 وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمدوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون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 الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الآخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إني اللَّهُ نَوَّفَ نِعْمَتَنَا عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذلك والله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أذلك فكلذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء زَادَنَا صَوْرَفُكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَزَقُكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا الله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إن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 هو الذي يخلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم أم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوقا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً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 وبما أرسلنا به رسلا فسوف يعلمون إذ الأولان في أغنَقهم والسلاسل يصحَبُون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا لَمَّا بل بَلَّمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْءَ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ سَيَوَبِئُ مَكُنْ تُمْتَمْرَحُونَ أُدْخُلُوا أَبْوَابَ الْجَنَّةِ مُخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ اصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأدي بآية إلا بإذن الله اِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَقَصِرَ غُنْمَانَ كَلِمٌ بَاطِلٌ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ تَرْكَبُونَهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض وآثاً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبيت إنَّ أَتِفَارِحُوا بِمَا يَنْدَوْهُ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَسَنَ قَالُوا آمَنَ نا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأس ناس منة الله التي قد قالت في عبادي التي قد قالت في عبادي وخصوا ذلك الكافرو